ان شاء الله يعني كنا بصدد أن نكمل ايات الله عز وجل في مريم عليها السلام كما كنا قد بدأنا ولكن الحقيقه في نهايه الدرس الماضي في بعض الايات طرحها بعض الناس متسائلين عامه في هذه الايات من معاني هل هذه الآيات تحمل معنى التكليف لأمم الدواب والطير أم هناك بيان آخر بحاجة للتدبر والدراسة والتأمل فالحقيقة الأسئلة مجموعة الأسئلة اللي وردت في نهاية الدرس الماضي الحقيقة احنا ما ملحقناش نجيب عنها اجابة شافية الحقيقة فانا يعني فكرت ان احنا النهاردة ان شاء الله نبدأ ناخد بعض هذه الايات كده ونتأملها سويا عسى ان ربنا سبحانه وتعالى اه يكرمنا اه بمعنى او باكثر نتبين منه حل واجابة الأسئلة التي كانت وردت بهذا الخصوص وبتلك الآيات الحقيقة الأسئلة دارت حول آيات الأنعام من الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 سؤال هم جدا هل بهذه الآيات يمكن أن يفهم أن الدواب والطير لها رسل لأنها أمم كأمثال الناس وهل يمكن أن تكون مكلفة والحقيقة من السؤال ساق بعض الآيات الأخر اللي ممكن تكون يعني مشتبهة في مثل هذا الأمر أنا الحقيقة يعني عايز أعرف هل السأل الأسئلة دي حاضر معنا جميل طيب طبعا السأل السؤال الفاكر للأسئلة السألة طبعا قويس ويعني حاضر في ذهنه ربط بين هذه الآيات وبعضها البعض فاحنا كنا وعدنا المرة اللي فاتت ان احنا هنحاول ان احنا نبين هذه الايات بوضوح ونستخدر ما فيها حتى نحصل منها على الجواب الشافي ان شاء الله في مثل هذا ابتدائنا علشان نعرف هل الاية بتدل على المعاني المذكورة ولا لا لابد نحن نفهم الاية والسياق اللي وردت فيه وتفاصيل ذكر هذه الايات واياكم جزاه تفاصيل ذكر هذه الايات والالفاظ المستخدمة فيها وما تحمله هذه الالفاظ من معاني على مستوى اللغه لو تاملنا السياق اللي نزلت فيه الآيات احنا هنبدأ بالآيات كده و هندخل الآيات في بعضها إن شاء الله بنفس الطريقة اللي سؤل بها السؤال علشان نحصل على أفضل فائدة ممكنة بإذن الله اولا يجب أنك تعلم من قبل الآيات دي قال الله عز وجل وإن كان كبر عليك الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 ظاهر جدا إن, ان سياق الايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على ان يأتيهم بآية يعني هم سألوا الآيات لتكون هذه الايات دلالة على وجود الله عز وجل او على الشرع اللي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه طبعا معه من الآيات الكثير ويكفي القرآن كآية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حرصه على اظهار الكثير والكثير من الآيات فكأن الله سبحانه وتعالى قال له أنت باخع نفسك مهلك نفسك حتى تأتيهم بآية انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى كانت قبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ظاهر إراضة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتيهم بآية ثم بعد ذلك خلي بالك معايا بقى عشان السياق يتفهم كويس ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون خلي بالك بقى يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم حريص وهم بيطلبوا هذه الآية خلي بالك بقى بالسياق ماشي ازاي عشان نفهم الآية بتاعت وما من دابة في الأرض جاية في السياق ايه فانت عارف كأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحيه إلا أم من أبثالكم كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول طيب أنا هديكم مثال بسيط جدا على آيات هي في قمة الإعجاز ولكن من, من شدة التساقها بيكم ودوامها في الحياة اليومية العادية وانخرطها في أموركم فلا تكاد تظهر هذه الآية ومن هذه الآيات الكثيرة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على الناس مسألة وجود الدواب في الأرض والطيور التي تطير وكان الإنسان لا ينتبه للآيات إلا إذا كانت الآيات ضرب من دروب المستحيل وفي الواقع ان الإعجاز كله ليس في, في استحالة الآية انما الإعجاز الأكبر إن تكون الآية دي مسخرة للإنسان وبين يديه ثم لا ينتبه إليه يعني بمعنى إيه؟ إن الإنسان في نفسه هو في نفسه آية وآية عظيمة جدا ومش بحتاج آيات تانية يعني لو كل إنسان نظر في تركبته وتكوينه لو وجد إيه لو أجد أن أعضاء نفسها تتحدث عن نفسها وكل منها هو آية في حد ذات ودي آية كفيلة جدا بالرد على كل شبهة وبالتالي إعجازها مش بس في كونها في كون كل عضو معجز على حدا لا هي إعجازها كمان في ان هذه الآيات مستخدمة في حياة الانسان استخدام يومي حتى لا تكتمت انها يعني جزء اصل اصيل من حياته اليومية المعتادة فهو يعني من شدة انشغاله بيها لا يكاد يتبين الاعجاز فيها ودي معجزة اخرى تضاف لقيمة الاية نفسها كاية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان هو يقول لهم يعني انت يا محمد صلى الله عليه وسلم تريد ان تأتيهم باية وهم بيسألوا هذه الآية وكأن الآيات قد فرغت من حولكم طب انظر بقى أنا هديك مثال بسيط جدا لآية عظيمة جدا في الحقيقة الآية مركبة وتتألف من ثلاث مقاطع أو ثلاث أجزاء هديك دليل وآية تتكون من ثلاث آيات أصغر منها وهي تكفي تماما للدلالة على ما تقوله فقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء حقيقة دول ثلاث آيات مش آية واحدة دول ثلاث آيات الآية الأولى مسألة كل دابة في الأرض وكل طائر فكل دابة في الأرض وكل طائر يطير بجناحيه هو في نفسه آية يعني لو تأملت خلق أي دابة أي دابة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا ننظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني كل دبة في حد ذاتها آية معجزة إذا ما تأملتها تفصيلا وكل طائر يطير بجناحيه هو آية معجزة في حد ذاته يبقى دي الآية الأولى طيب ليه بيقول دبة في الأرض وليه بيقول طائر يطير بجناحيه ما احنا عارفين ان الطائر بيطير بجناحيه والدواب للي غلبت او للكثرة الغالبة هي تسير على الارض انما الحقيقة مسألة دربة في الارض وطائر وطائر, وطائر يطير بجناحيه الصفاتين دول لهم فايدة عظيمة جدا الفايدة علشان ما ي... ما ي... ما الانسان ما يتوهمش ان المقصود بالدبه هنا او بالطائر شيء مجازي انما المقصود الدبة الحقيقية اللي انت بتعايشها في الدنيا والطائر الحقيقي اللي انت بتراه بام عينيك ايضا في الدنيا ليلة نهار يبقى كلمة في الارض او يطير بجناحيه المراد منها نفي التواهم المجاز ان دي مش شيء مجاز يقول لك طائر يطير بجناحيه ممكن يكون مجاز عن طائر الفكر او طائر القلب او طائر الشعور كما يقول بعض اهل الادب يعني لا المقصود هنا الطائر الحقيقي الطائر ذو الجناحين الذي يطير هو الطائر الحقيقي اللي احنا بنعهده دايما في السماء والدابة كذلك يبقى ده معنى عشان نفهم الآية ماشية ازاي طيب فلما ربناسوا حتى قدم الآية دي قدم معها آية تانية مهمة جدا وملتصقة بيها ايه هي قال وطائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم يبقى كون الدواب والطيور امم امثالنا دي آية الوحدة يعني ان ربنا يجعل الدواب وكان ممكن ربنا يخلق لهم خلق خاص بهم تماما لكن ربنا جعلهم أمثال الإنسان وهنقول أمثاله في إيه؟ أمثال أمة الناس أمة البشر ومش كده وبس ده هو جعلها لا شيء إلا أنها تكون أمم أمثال الناس يعني قال وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثاله يعني هم مش أي حاجة تانية إلا أمم أمثال الناس يعني إيه مش حاجة تانية يعني هم مش كائن مستقل بكل الصفات الخاصة بيه يعني ربنا ما اودعش فيه مجموعة صفات هي تختلف تماما من كل باب عن خلق الانسان او عن امة الانسان او امة البشر لا دا ما حصلش ولا انها جمعت بين هذه الاستقلالية وبين مماثلاتها لامة البشر يعني لا هي جمعت الاتنين دول ولا هي استقلت بانها امة مختلفة تماما عن امة الناس في كل تفاصيلها وفي كل صغيرة وكبيرة لكن هي لا تعد أكثر من أنها أمة أمثال أمم البشر تماما يبقى هي مش أي حاجة إلا كده وكون دي آية كون إنها كون إن الدواب والطيور آية في نفسها ودي الأولى ثم كونها أمم أمثال الناس يعني كونها لا تكون إلا أمم أمثال الناس دي آية ثانية المعنى ده ليه, هي ليه كونها أمة مثل أمة البشر دي آية لأن البشر لا يستطيعون التعرف على هذه الأمم تعرف حقيقي كامل يحقق معنى النفع والاستفادة إلا إذا كانت هذه الأمم تماما كأمثال الناس عشان يدر يتعرف عليها كويس فلما علم أنها تشابه الإنسان في مسائل التنوع والسعي في المصالح والاحتياجات والأعمار والموت ومسألة الصغر والكبر والضعف والمرض مسألة التناسل مسألة الصفات الظاهرة المميزة لكل جنس من هذه الطيور والدواب مسألة الصفات الباطنة كمان يعني مش بس كده مسألة الخوف مسألة الجوع مسألة الألم كل دي صفات جمعت بين الأمم دي وأمم الناس والإنسان ما يقدرش يتعرف على الصفات دي إلا إن وجد الصفات دي في نفسه فبيبدأ يقيس على نفسه هذه المخلوقات فلما يقيس ويجد هذا التشابه والتنوع يقدر يفهم الطيور دي عايشة إزاي والدواب دي عايشة إزاي وكل ما يتعنق في الفهم كل ما ده يزيد نفع فوق نفع في حيث إن يتحقق له أعلى نفع ممكن من هذه المثلية بين الدواب والطيور من وجه وبين الإنسان وأمة البشر من وجه آخر يبقى أعلى فائدة ممكن ونفع أن تفع به الإنسان علشان يصد إلى الله عز وجل من مسألة الخلق المخلوقات الأخرى المخلوقة بجانب أمة البشر هي مسألة أنها أمم أمثالنا بل أنها لا شيء إلا أنها أمم أمثالنا طيب وده معنى إيه ده معناه مسألة التسخير يعني يعني ايه يعني مسألة التسخير يعني ربنا سبحانه وتعالى لو جعل سبحانه وتعالى أمم الدواب والطير بخلاف خلقنا تماما لما كان في ذلك نفع للناس بهم ولحتار الناس في هذه الدواب ولما كان التسخير للبشر في أعلى درجاته يعني ربما سبحانه وتعالى خلق هذا الكون مسخر للناس وخلق ما فيه من الدواب والطيور مسخر أيضا للناس بدليل قول الحق سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يبقى كل ما في السماوات والأرض مسخر لمين لباني البشر لأمة البشر لأمة الإنسان هذا التسخير لا يكون في أكمل صوره إلا بهذه الكيفية لأنه من التسخير إنك تفهم عن الدواب والطيور اكبر فهم ممكن ده من التسخير يعني كأن ربنا سخر لك هذه الدواب وهذه الطيور في صورة إنها أمم أمثالنا حتى يتم لك ويتيسر لك التعرف عليهم تعرفا صحيحا كاملا نافعا فيتحقق به لك اكبر قرب الى الله عز وجل ده بالاضافة للمنافع الكثيرة الاخرى اللي استفادها الانسان من جراء التسخير من وراء هذا التسخير طيب ومن اسراء التسخير ايضا مسألة ان الانسان يتعلم منها ويتأمل خطاها ويتتبع احوالها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزاقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطامن يبقى كأنه ضرب مثل للإنسان بالطير الطير بيأكل ويشرب ويسعى في رزقه وبيروح جعان ويرجع شبعان و... وده, وده, وده, وده معنى عظيم جدا من معاني التوكل على الله عز وجل فكأنه بيشعر صلى الله عليه وسلم بيمثل للإنسان بالطير يقولهم تأملوا الطير وادرسوا أحوال الطير حتى تنتفعوا بمعنى التوكل فاذا انتفعتم بمعنى التوكل كان ذلك قربة عظيمة جدا الى الله منكم وده من اعلى النفع الممكن وده من فويد التسخير الهمة جدا والعظيمة جدا يعني اوعى تتصور ان التسخير بس ان انت تاكل لحم الطير او لحم الدواب او تستمتع بقلبانهم اوعى تفتكر ان ده التسخير التسخير اللي ابعاد خطيرة جدا جدا منها اللي احنا بقوله ده اعتقد ان اعلى معنى من معاني التسخير هو انك تنتفع بهذه المخلوقات وثم الاحوالها حتى يحدث لك غاية النفع من وراء ذلك فتصل به الى عبادة الله وطاعة الله عز وجل وده دليل خلي بالك بقى على ان الانسان هو المكلف دون هذه المخلوقات تقول لي ازاي بقى استخدناها ازاي دي هقول لك لأن التسخير ده ينافي التكليف عارف ليه لأن التسخير ليس, ليس فيه معنى الاختيار معنى التسخير فيه معنى الاكبار والكر الإكراه يعني, يعني, يعني رب الله سبحانه وتعالى جعل في معنى التسخير ده نفي الاختيار عن الأشياء المسخر فالشيء المسخر هو بالضرورة هو شيء لا يختار ما عندوش القدرة على الاختيارية دي الاختيار ليس من صفات الشيء المسخر وبالتالي بما اننا اثبتنا ان التسخير ان التسخير ده هو علة ان الدواب والطير هم امم امثالنا وجب علينا ان احنا نعلم وبالضرورة ان التسخير ينافي التكليف لانه لا خيارة فيه ولا اختيارة فيه وبالتالي اصبح ده دليل على ان الاية يعني بما تحمله من معاني لا تدل على الاختيار وبالتالي لا تدل على التكليف بل على العكس تماما وهو امر التسخير ما رأش احنا لغاية كده الامور واضحة ظهرة ولا في التباس فيها طيب. لما ربنا سبحانه على في هذه الآية أنا هوضح لك بقى أبعاد الآية كلها علشان نتبين إن الآية دلالتها إيه بالظبط بتوضح لنا إيه بالظبط خلي بالك بقى, بقى معي لما ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم حريص على, إيد على أن يأتيهم بآية وهم أيضا حريصون على أن تصلهم تصلهم آية فربنا سبحانه وتعالى ذكر الدواب والطير في معرض ان بين أيديكم هذه الايات فماذا تريدون فذكرهم ذكر الطير والدواب وتضمن ذكر الطير والدواب ثلاث آيات اولا ان الطير والدواب كل جنس منهم في نفسه آية دي احنا قلناها والتانية كون كونهم أمم أمثالنا دي آية تانية الآية الثالثة مسألة ما فرقمه في الكتاب من شيء يعني ما عرفكش على الآيتين دول إلا الكتاب الكريم قرآن ربي عز وجل يبقى رب سبحانه تعالى بهذا القرآن المعجز عرفك على المعاني دي ولولا القرآن ما علمت ذلك يبقى تضمن القرآن لكل ما في الطير والدواب من معاني وآيات وكونهم أمم أمثالنا وإزاي نستدل بذلك على مسألة التسخير كل ده ذكر القرآن ولولا ما يذكره القرآن ما علمته فدي إشارة لأن القرآن هو الآية الكبرى المعجزة ولكنها في هذا السياق سياق الطير والدواب هي الآية الثالثة اللي ربنا سقها وهي بين ايدي الناس طيب كأن ربنا بيقول بين ايديكم بيكلم الناس بقى اللي هم بيطلبوا الايات يعني كأنه بيتهمهم بالجهل يعني لأنه قالوا لكن اكثرهم لا يعلمون فاتهمهم بالجهل فكأن من عدم العلم كلمة لا يعلمون لكن اكثرهم لا يعلمون أن يحض بك كل هذه الدواب والطيور تكون الدواب والطيور حواليك في كل مكان ولا تنتفع بكونها آية يعني مش قادر انت تتخيل الدواب والطيور ده آية مش يعني انت مش شايف فيهم انهم آية فتسأل آية من, من رب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو نزل عليه آية من رب يا اخي طب انت الطير والدواب ده بيحيط بك من كل اتجاه يعني الم تنظر فترى أن كل جنس من جنس الطير أو كل جنس من جنس الدواب آية طيب ألم تنظر وتتأمل أن كأن كونهم أمم أمثالنا وليس إلا أمم أمثالنا هذه آية آية عظيمة جدا جدا طيب يعني ألا ترى ذلك طيب ألم ترى إلى هذا القرآن الذي ما فرط الله فيه من شيء حتى يدلك هذه الدلالات ونفس الكلام يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت باخع نفسك عليهم كأنه, كأنه قال ذلك أنت باخع نفسك عليهم لكي تأتيهم بآية فانظر لكم الآيات حولك وحولهم من كل دبة وطير يعني هم عندهم من الآيات أتاهم من الآيات ثلاث أنواع من الآيات دول بين أيديهم فأي آية أخرى هم يحتاجون لذلك قال الله سبحانه وتعالى في بعد هذه الايه انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله والحقيقة يعني, يعني أنا برضو مش عايزة أفوت المعنى ده فأنا هشرحولك بسرعة كده ولأنه مش مش موضوعنا لكن أنا يعني عشان ما نفوتهاش يعني إنما يستجيبوا الذين يسمعون والموت يبعثهم والله فالناس يعني حاجة من اتنين يعني إما يسمعون فيستجيبون فينتفعون هم أحياء وإما لا يسمعون فأولئك موتى الذين لا يسمعون وهؤلاء الموت إما يبعثهم الله في الدنيا باعتبار أن فقدانهم للحياة الحقيقية هو دا الموت بالنسبة لهم وهي الإيمان والتوحيد يعني فقدان الإيمان والتوحيد هو دا فقدان الحياة الحقيقية فدول إما يبعثهم الله في الدنيا أي يكشف عنهم الغطاء ويتوب عليهم فيسمعوا بعد صمم وإما هم بأموات على الحقيقة ماتوا على صممهم أي على اعراضهم وكفرهم فيبعثوا يوم القيامة كافرين بين يدي الله عز وجل فده ده, ده بسرعة كده معنى الايات علشان ايه ندخل في المعنى اللي احنا قصدينه النهاردة ونتم باذن الله تعالى طيب ده بالنسبة لهذه الآية هل فيه في هذه الآية ما يشير او ما يدل بعد الكلام اللي احنا قلناه على مسألة ان الانسان ان الدواب او الطير ممكن ان يكون مكلف وهو ده المراد بقول الله سبحانه وتعالى امم امثالكم هل المعنى ده لازال بيدور في زهن حد جميل هو ده يعني هو ده هو ده, هو ده المراد من تفصيل الايات يعني هو ده مساله ان التسخير ونف التكليف ده, ده المراد الاخير اللي بتصل بيه الايات اليك والتفصيل كله كان بيقودنا الى هذه المحصله او هذه الغايه طيب هننتقل, هننتقل من هنا اه عشان أقولك بس إيه معنى أنا عايز أقولك على حاجتي مهمين جدا إيه معنى اه قول الحق سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وعايز أقولك برضو ثم إلى ربهم يحشرون علشان أكملنا الا الآية وحننتقل بقى من الآية دي لبعض الآيات التانية اللي كانت برضو اختتان الفاضلة أشرت إليها في هذا المعنى أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء انت تعرف ان هذا المقطع من الآية بالاضافة للي احنا شرحناه هذا المقطع من الآية بيحمل معنى السؤال اللي تسأل المرة اللي فاتت يعني, يعني اللي لما سألت السؤال المرة اللي فاتت وذكرت هذه الآية انتم اضفتم لهذه الآية بعض الآيات الأخرى التي يعني يمكن أن تشتبه في تأكيد المعنى اللي كان بيُسأل عنه المرة اللي فاتت انت عارف ان شكرة ان انت تجمع الايات دي مع الاية دي هو ده قول رب الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهو ده نفس المعنى اللي انا بنفس الايات دي هأسوق ايه كايات ربنا سبحانه وتعالى ومنها الايات اللي انت اللي ذكرتوها علشان نستدل بها على المعنى اللي احنا بنأكده النهاردة ان الطير والحيوان والدواب ليسوا بمكلفين ولم يأتيهم رسل وليس لهم رسل من من جنسهم يعني ااا كانه لما ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ونجاح من عليها دليل اقول لك مثلا ايه قول الحق سبحانه وتعالى فابين ان حملناه واشفقنا منها ده محتاج تفسير اا ايه الاسراء محتاجه تفسير آية اتينا طائعين محتاجه تفسير طوعا وكرها محتاجه, محتاجة تفسير مجموع مجموع الايات وان من امه الا خلا فيها نذير محتاجه تفسير كلهم مع بعض كل هذه الايات مع بعض هنشرحها ان شاء الله دلوقتي في هذا السياق علشان نبين ونكمل الأدلة على ما نقول وهو ده بالضبط معنى قول ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يبقى انت استخدامك للايات دي في السؤال هو ده ما فرطنا في الكتاب من شيء واستخدامي انا النهارده لهذه الايات للهدف اللي أنا أريد أن أصل إليه النهاردة إن شاء الله هو ده معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهو ده جمال الآية ده, ده الحقيقة من اللمحات الرائعة جدا جدا في هذه الآية فتأمل مسألة ثم إلى ربهم يحشرون أولا يجب أنك تفهم بقى يعني إذا كنت تستدلب إلى ربهم يحشرون دول إن هم هيتحسبوا زينا أو بتاع حاجات زي كده يبقى أنت مفهمتش الآية كويس ليه؟ لم يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون خلي ملك يا الأصل في الجملة ثم يحشرون إلى ربهم عادة الجر والمجرور بيتأخروا ترتيبا في اللغة لكن التقديم هنا يفيد إيه؟ يفيد الحصر والقصر كأنهم لا يحشرون إلا إلى الله عز وجل يبقى المقصود هنا المراد هو التوجه الى ان كل هذا مرد الى الله عز وجل مش المراد مسألة انه يحشر ويتسئل ويبقى مكلف لان مسألة هم يحشرون الى الله للحساب لو ان المقصود هو الحساب يبقى ذكر الحشر الى الله يجب ان تنتبه انت فيه لهذا المعنى لكن الى ربهم اي المنعم عليهم بلفظ الربوبية اي المنعم عليه يعني بمعنى ايه بمعنى اوعى تتصور ان الدواب لما هتموت وتفنى هتموت وتفنى كده تلقائيا يعني وكانها أتت تلقائيا وتذهب تلقائيا ولا معنى ولا ولا فائده من وجود هذه الدواب يعني لا خلقا ولا اماته وطبعا معنى خاطئ تماما يعني انما يجب انك تعلم ان هذه الدواب من خلق الله عز وجل وانها الى الله تعود لأنه هو الرب الخالق يجب انك تعلم ان كل ده مقيد لخلق الله عز وجل وانه يعود الى الله سبحانه وتعالى مرة اخرى لكن عودته الى الله سبحانه وتعالى هي رد للخلق الى الخالق والرد ده له انواع من انواعه من انواع الرد مسألة الحساب ومن انواعه قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا ترابا عن الله عز وجل كونوا ترابا ومسألة كونوا ترابا دي تعني ان مفيش حد فيهم داخل الجنة او مفيش حد فيهم داخل النار لان مسألة كونوا ترابا دي تنتهي ولذلك الكافر يقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا لما يرى من, ال من الاشياء الغير مقلفة نتتحول جميعها الى تراب فاذا تحولت الى تراب اجتنبت ويلات النار فهو في موقف يعني يتمنى فيه لو أنه ينجو من النار ولو إلى كونه يصير طرابا فهو ده الرد إلى الله وهو ده الحشر إلى الله عز وجل والتقديم عشان القصر والحصر عشان ينفي توهم تماما أن هذه المخلوقات تفنى تلقائيا أو تفنى ذاتيا أو ليس لها مرض إلى خالقها مرة أخرى وبالتالي ده يقدح في مسألة الخلق نفسه وفي الحكمة من وجود هذه المخلوقات وهي الحكمة العالية ولولا أنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنها مقيدة بحكمة الله عز وجل وبإدارة الله سبحانه وتعالى لحياتها ومماتها على حد سواء ولولا ذلك من تفعل إنسان بها ولما كانت, ولما كانت دليلا على وجود الله عز وجل أو على قدرة الله عز وجل يبهو ده معنى الى ربهم يحشرون بمعنى الربوبية والتقديم اللي موجود في الآية ارجو ان يكون المعنى ده ظاهر وواضح ومفهوم وبرضه انا اسأل هل, هل المعنى ده طيب خلاص مش بحتاج اسأل ان شاء الله طيب أنا هقول طيب لو جدا نتكلم عن مسألة الإدراك الإدراك في هذه الكائنات الإدراك لازم تفهم إن الإدراك موجودة عند الكائنات عند كل الكائنات ولذلك ربنا سبحانه وتقول وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم والتسبيح لا يكون إلا عن إدراك ففي إدراك عند الجمدات وفي إدراك عند الحيوانات وفي إدراك عند الطير وفي إدراك عند الإنسان لكن ابوق敲 تتصور أن هذه الإدراكات متسوية او هذه يبقى كم من ليست متسوية كم من على مستوى الكم ليست متسوية يعني لو إدراك الإنسان خمسة فإدراك الحيوان ممكن يكون أربعة وممكن يكون إدراك الطير اه اربعة ونص وممكن يكون ادراك الجماد اثنين ونص فهي متفاوتة كما ومتفاوتة ايضا كيفا ومن الادراك عشان تفهم برضو ومن الادراك ما هو ادراك تكليفي ومن الادراك ما هو ادراك غير تكليفي وده اللي احنا هنوضحه دلوقتي عشان يبقى مسألت الادراك واضحة للجميع ليه بتسبح وليه بتوسجد وليه بتاخد مواقف وليه بتنتفع بمواقف وليه بيبقى لها رد فعل فاحنا اتفقنا دلوقتي ان فيه ادراك لكل هذه الكائنات لكن هذا الادراك متفاوت فادراك كل جنس يختلف عن غيره كما وكيفا زي ما قلنا الا انه ليس ادراك تكليف كادراك بني ادم وان تضمن التسبيح وادراك الموت ومعرفة الله عز وجل وذلك بالالهام والفطرة والتسخير طيب ليه احنا بنقول ان, إن, إن فيه يقين عندنا يقين شرعي بمسألة عدم التكليف لهذه الكائنات خلي بالك في آية مهمة جدا أننا عايزة لك عليها هي آية الإسراء ربنا يقول فيها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلة خلي بالك بقى كل ده تكريم أنت ممكن تقول لي هذا التكريم في أحوال كثيرة جدا مثلا زي البيان زي العقل لكن مش في التكليف ممكن تتقول كده لكن انا هقولك لك ان ده في التكليف بالدرجة الاولى وهقولك ليه بعد الاية دي اسمع كده ربنا قال ايه يوم ندعو كل اناس يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فالأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل تأمل كده معايا ولقد كرمنا بني آدم الآيات يوم ندعو يوم ندعو يعني كرمنا في اليوم ده يعني كأن التكريم مرتبط تماما بمرض الإنسان لليوم ده يعني احنا كرمنا بني آدم حتى يعود إلى ذلك اليوم فندعو كل أناس, أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فده من أهل الجنة ومن أوتي ومن كان في هذه الأعمى وفي الأخيرات أعمى وأهل السبيل تأمل معي بقى يبقى كان التكريم مرتبط ارتباط مباشر لمسألة يوم من كل أناس بإمامهم وهو ده مناط التكليف هو ده مسألة هو التكليف نهايته وحاصله مسألة الجنة والنار فلو أن تكريم الإنسان كان بشيء غير بالعقل والاختيار اللي ربنا أودعهم فيه والعلم ثم بعد ذلك يقاد إلى الحساب وإلى الجنة او النار فإن فلو لم يكن التكريم هو ده فأين التكريم إذن يبقى التكريم هو التكليف بالنسبة للإنسان هو عين عين التكريم هو التكليف لأن ربنا أداك الاختيار ربنا أداك الاختيار وهو مش مضطر لده ولا مجبر عليه ولا مكره عليه ايه اللي يجعل ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مخير في امور التكليف ايه اللي يعمل كده وخلي بالك ربنا لما جعلك مصير في بعض الاشياء كان ده الخدمة التكليف عشان يرفع عنك مقونة الانشغال بالامور اللي انت مش هتعرف تام من فيها يعني مثلا اداك ابو وامو وما كلفكش انك تختارهم ليه عشان يفرغك لمسألة التكليف لأنه لو, لو خليك مخير في دول كمان حيتشتت مجهودك وعقلك وزهنك في الأمور الكثير دي و و وتتفرق بك السبل فمش هتعرف تجمع عقلك وحواسك على مسائل التكليف اللي انت مأمور بيها وبالتالي ممكن ده يعود عليك بالخسارة والخسران في الآخر فلذلك ربنا خفف عنك هذه المؤمن فده سر من أسرار التسيير خلي بالك أظن الآية دي بالمعنى ده بتقتل كل معنى اخر ممكن يتصور به الانسان ان هذه الكائنات مكلفة ولا لأ خلي بالك كمان التكليف يلزمه ضروري بالضرورة قبول النفس للشرور والاختيارية في ذلك يعني يلزم للتكليف اي تكليف لابد فيه شرطين مهمين جدا اولا قدرة النفس على قبول الشر اثنين ان يكون مختارا في ذلك يقبله ولا ما يقبلوش ما هو مختار يعني اذا يقبله او لا دي حاجة تعود اليه هو يعني وده ما لا يتح لغير الانس والجن فهديك مثال مثلا الحية مثلا تؤذي بطبعة يعني الحية تؤذي بطبعة خليه وكل حية لازم تؤذي عمرك تأملت ليه كل الحيات بتؤذي لان مالهاش قدرة على اختيار يعني مش هتلاقي حية من وسطهم كده ما بتقزيش ليه؟ لان ده امر تسخيري ما فيهوش اختيار خلي بالك امان ادراكها فين؟ امان ليه حي... ليه مثلا ممكن مدرب بتاعها ما تقزيهوش هو ده الادراك بقى اللي انا بقولك عليه ده الادراك ده درجة الادراك ونوعية الادراك اللي هي مش ادراك تكليفي لكن الادراكي يناسب حياتها ديه المخلوقة طب ايه اللي بخليها تؤذيها احساسها الفطري بانها لو لم تؤذي هذا سيؤذيها هو يعني بتدفع مضار مضار متوقع عن نفسها بالفطرة والالهام طيب اذا الحياة قازت واحد واثنين وثلاثة هل ممكن انها تقلع عن هذا الاذى لا مش ممكن بدليل ان كل الحيات بتعمل كده طب الحياة اللي في امريكا مثلا تختلف عن الحية اللي في جنوب أفريقه؟ لا ليها نفس الفطرة يبقى المسألة ما فياش اختيارية تخلي بالك بقى معي طيب هل ممكن الحية يعني تقلع مثلا عن هذا الأمر تتوب مثلا يعني تقول مثلا تيجي حية تقول ايه أنا قذيت ناس كتير جدا ده أنا بكلمك في مسألة أنا بشرح لك مسألة التكليف على كل مستوى علشان القضية دي تبقى واضحة في ذهنك جدا وتنتهي منها تماما خلي بالك هل ممكن حاية مثلا تأتي فتقول انا توبت خلاص وندمت ان انا ازيت الناس دي كلها ومش هيحصل تاني ان انا هتوجه بالأذى لا مستحيل طبعا الا في حالة واحدة ان يكون لها انسان مثلا بيربيها وبيأكلها وهو مثلا المدرب بتاعها ساعتها ممكن ما تأزوهش معرف ليه لأن الإلهام والتسخير هنا هيعرضوا إلهام وتسخير تاني مش اختيار يعني يقولك ما هي بتختار لا هي ما بتختارش ده هو الإلهام والتسخير الأولان اللي هي بتئزي بيه بالفطرة بيوجهوا إلهام وتسخير تاني من الله سبحانه وتعالى اللي هو إيه إنها بتظن في هذا الإنسان إنه بيطعمها ففي نفع جاي منه فهي ما بتئزهوش عشان يستمر هذا النفع يبقى ده الهام تسخيري اخر يبقى كانت بتأذي الاول عشان تدفع ضر عن نفسها ودلوقتي ما بتأذيش علشان ايه تستجلب نفع يستمر ده الهام تسخيري وده الهام تسخيري لكن لو كان لها القدرة على الاختيار كانت فعل الدمع على ناس دانية خصوصا ان معظم الناس اللي بيتضرروا بالحياة ما كانوش نوين يؤذوها اصلا طيب. انا هنتقل معك لحاجة تانية خالص دليل تاني دليل تالت بقى بعد قاية الاسراء وبعد ما اسألت القبول النفس للشرور والاختيارية في ذلك بمثال الحية لضربنا انت عندك معظم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير والحيوان لا تتضمن ابدا اي انذار لهم او ما يحمل ان لهم نذير من جنسهم مباشر كان او غير مباشر اطلاقا من اي باب في مسألة في السؤال الدرس الماضي كانت مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم بسهر في الحديث الوردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسألة قود الشا من الشا. الشاة من الشاة الشاة الجلحاء من القرناء في مسألة المتذكرين الحديث ده يعني احنا اعتبرنا الدرس الماضي اعتبرنا ان هذا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يقتدل الشات الجلحاء من القرناء يوم القيامة نعم هذا هو الحديث فيعني يعني إذا, تفهم المس... إذا تفهمت المسألة أو تفهم الأمر على أنه ده نوع من العقاب والحساب يوم القيامة فده أمر مش صحيح أقولك ليه ولا يدل على التكليف بحال أقولك ليه لأنه هذا القود خلي بالك بقى كده لا يجعل الشاة المظلومة في الجنة مثلا يعني إيه الفايدة اللي هتعود على الشاة المظلومة في المسألة دي يعني لما يقادل الشيطة الجلحاء من القرناء فتنطح القرناء الجلحاء استفادت ايه لا شيء ابدا هو ده معيار التكليف معيار التكليف ان المظلوم تردله المظلومة بتاعته فينتفع بيه عايز دليل على كده الدليل الدليل انه لما بتختفي الحقوق المادية بين الناس وبعضها بيأتي بميزان الحسنات والسيئات يعني لو أنا لي عندك 100 جنيه وما سدتهاش في الدنيا وكنت قادر على السداد ولم أسدد يوم القيامة لم يعد درهم ولا دينار وما قال اللي بيحصل لازم أنا المظلوم أستفيد منك الاستفادة كانت في الدنيا بالدرهم والدينار ما عاد شين فأخذ منك درهم ودينار فأخذ منك حسنات وسيئات ده دليل التكليف ان انا لازم استفيد ولولا لم يكن مهما ان استفيد انا ما كانش يبقى فيه معنى للتكليف ان هو دا رد الحق مش بس تاخد الحق من الظالم ده انت لازم ترده للمظلوم المعنى ده واضح هو ده معنى التكليف يا جماعة معنى التكليف ان انت لما تاخد الحق من الظالم ترده المين مش عارف انا هاسبكوا تفكروا فيه دقيقة كده فكرت فيها يبقى انا لو خدت لو المسألة مك... فيها تكليف يبقى كان مفروض لما انا هاخد بقى حق الحق من الظالم بالنسبة للشاء المفروض ان انا هدي الحق لال مين للشاء المظلومة بطريقة او باخرى لكن ده لم يثبت في الحديث ابدا وبالتالي يبقى هذا الاقتياد على سبيل اقرار العدالة يوم القيامة على كل وجه على كل وجه دون الاشارة من قريب او من بعيد بالعكس بمنافات بمنافات يعني بنفي كامل لمسألة ان تكون هذه الدواب مكلفة او لها رسل من جنسها مش عارف الامر اذا واضح يعني انا بسق لك ادلة يعني على بينة قافعة لهذا الامر عشان المسافة تتضح وتبقى قريب جدا انت من الحق ببينة كاملة نعم احنا بنقول ان حديث انا عايد الحتة دي تاني ودي فيها فايدة مزدوجة يعني على, على القول بان دليل التكليف هو رد المظالب او المظلومين وعلى اعادة الجزء مرة تانية احنا بنقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا عشرنا عليه واللي كتب على الشاشة دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة ربنا يأذن في أن يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء يقاد لها يعني إيه يقاد لها يعني إذا كان يعني الشات القرناء اعتدت على الشاة الجلحاء في الدنيا فإنها يعتدى عليها بمثل ما اعتدت به ولكن في الآخرة تمام كده عندنا ادلة من الحديث على ان هذا الاقتياد اللي هي مسألة اعطاء الحق لكل شاه ليس دليلا على التكليف بل هو دليل على عدم التكليف ليه لان التكليف لابد ان يعطي المظلوم حقه فينتفع به ويستفيد بمعنى ان ان الشاة التي ظلمت في الدنيا إذا عقبت الشاة المعتدية في الآخرة ما الفائدة التي ستعود على الشاة المظلومة لا شيء ولم يذكر الحديث أي شيء صحيح أن الشاة الظالمة قد اعتدي عليها أيضا لكن الشات المظلومة لم تأخذ حقها يعني لم تنتفع بما وقع للشات الظالمة ولم تدخل الجنة مثلا كمكافأة لها او على صبرها اطلاقا يعني لم يرد في اي حديث ولا في اي معنى انها ستدخل الجنة مكافأة لها او انها تنتفع باي طريقة بانها تأخذ مثلا حسنات مقابل هذا الكلام لكن لا زال يطبق عليها ما كان يطبق في الدنيا يعني انا بقولك الناس المكلفة لما بتنقطع الدنيا بتنتهي مواد التكليف يعني ايه يعني لو في بيني وبينك حساب بمال مثلا بفلوس يوم القيامة اذا موتنا ويوم القيامة اتينا للحساب امام الله سبحانه وتعالى لم يعد درهم ولا دينار انما اصبحت حسنات وسيئات ليه عشان انت لازم يتخذ منك الحق وانا يتاخذ لي الحق اما بالنسبة للشاة فهي نفس الاعتداء اللي وقع منها في الدنيا هيقع في الآخرة هو هو نفس الاعتداء فإذا كان نفس الاعتداء انتقل من الدنيا إلى الآخرة فالمسألة ليست تكليفية إذن لأن الشاة المظلومة لن تستفيد من هذا الاعتداء مرة أخرى الشاة المظلومة لن تستفيد لا بدخلوا الجنة ولا بتحصيل حسنات اطلاقا. وشرط في التكليف حاجتين التكليف له شرطين مهمين جدا جدا أنه عند الحساب لابد أن يقتص من الظالم دي الأولانية الشرط الأولاني الشرط الثاني وأن يستفيد المظلوم بقدر ما ظلم فهنا الشرط الثاني منتفي تماما في, في هذه المسألة إذن لم يكن هناك تكليف حاولك على حاجة دليل كمان بقى في الحديث كمان أن الشات الجلحاء لو كانت قرناء في الدنيا لكانت فعلت نسبة ما فعلت الشات القرناء يعني المساله مسألة مساله ان الشاته الجلحاء صبرت او لم تقصد الاعتداء لا ده هي لو كان لها قرون كانت عملت ايه كانت اعتدت في الدنيا يعني لو ان الشاته التي ظلمت في الدنيا دي الجلحاء التي ليس لها قرون كان لها قرون في الدنيا لكانت تسببت في اذى للشات الأخرى ولم تتركها ابدا بخلاف الإنسان الصابر المحتسب انه اذا عتدي عليه صبر وان قدر عفى يختلف تماما ومن هنا بيجي الاجر ومن الاجر بيجي ازاي بالصبر وبالعفى بينما هذه الشاه لو كانت في الدنيا لما صبرت ولما عفت هناخد اجر على ايه بقى يوم القيامة فده ينافع التكليف تماما لا ليس شرطا لا الإنسان لو كان قويا وإذا من لن من نفسه لا ليس صحيحا ليس صحيحة هناك كثير من الناس بالعكس في كثير من الناس يظلمون يظلمون وإذا ما مكنهم الله سبحانه وتعالى لم يعتدوا ولم ينطاقموا بالعكس عفو وعلو وارتفعوا وارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى وبالعكس ده دي أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى كان منبأ فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لو يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يبقى أقوى الأمور عزم الأمور هو مسألة الصبر والغفران بالعكس تماما إنما هذه الشاء هل كنت تتوقع من هذه الشاء أنها تصبر وتغفر؟ أطلق يبقى الأجر في يوم القيامة يكون على إيه هذا الدليل نافي تماما لمسألة التكليف نافي تماما يبقى عندنا أربع أدلة في حديث الشاه ينفي تماما التكليف عن هذه الدواب هنأتي كمان لقول ربنا سبحانه وتعالى احنا كنا طيب الاول بالنسبة الحديث الشاه هل الحديث واضح؟ دلالة الحديث على عدم التكليف ظهرة؟ أنا عادة لما تقول لي نعم تبقى نعم بمنتهى القوة ما فيش حاجة بتتردد في نفسك طيب إليك هذا الدليل أيضا أنت عارف قول ربنا سبحانه وتعالى من الأدلة برضو اللي استخدمناها في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء مسألة أن أنت تقول لي مثلا ربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وده قصر وحصر يعني ليس هناك من أمة إلا وخلا يعني مضى مضى فيها نذير طيب انت بتعتبر ده دليل على, الـ على, الـ على, التـ على, التـ على التكليف ليس صحيح لأن المراد هنا بالأمة هي الأمة المكلفة هي الأمة المكلفة طيب أنا هفترض أن المراد بالأمة مش الأمة المكلفة المراد بها أي أمة على الاطلاق انا هذكرك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما تنساش ان انا قلت لك ان الادراك انواع كما وكيفا يعني الادراك كما متفاوت وكيفا ايضا متفاوت والادراك التكليفي يخترف تماما عن الادراك الغير تكليفي وقلنا ان كل الكهاء ادراك ولكنه متفاوت ما تنساش ديه طيب وان من امة الا خلا فيها نذير لو اعتبرنا ان الامة اللي ربنا يع... عممها هنا ربنا سبحانه وتعالى هي كل الامة <تصفيق> مكلفة وغير مكلفة طيب النذير معنى ايه